كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد وصلنا إلى قوله جل وعلا في صورة قاف وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذه الصورة كما مر معنا أنها صورة تؤسس لبناء مجتمع مكة كما أن الحجرات كانت الصورة التي تكلمت عن دعائم المجتمع المدني فهنا يقول الله جل وعلا وأزلفت الجنة وأزلفت بمعنى قربت فالجنة تقرب للمتقين غير بعيد أي ليست ببعيدة عنهم بل يشاهدونها ويشاهدون ما فيها من نعيم قد اعده الله جل وعلا لهم وقلنا في المرة الماضية أن قوله تعالى وسيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرا فهل هم يساقون إليها أم أنها تقرب منهم قلنا يساق إليها من امتثل أمر الله جل وعلا وانتهى عن نهيه ولكن لم تكن التقوى صفة لازمة له على تمامها على الدوام وإنما كان يخلط ويستمر وأما من كان حاله أنه في استمرار على التقوى، وهذا حال له لا ينصرف عنه، وهؤلاء المقربين، هؤلاء المقربون، فإن الجنة تقرب إليهم. وقيل أيضا أن المعنى قد يكون أن أهل التقوى تقرب إليهم الجنة، كما أن النار تشد لها سبعون. ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها إلى أرض المحشر ثم ذكر الله جل وعلا صفة هؤلاء المتقين فقال هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ يبقى لكل أواب وهو الذي يرجع إلى الله جل وعلا بالتوبه وإلى الطاعة وقال حفيظ أي حافظ لأمر الله جل وعلا له والحافظ والحفيظ هو من واضب على ذلك حتى صارت صفة له أيضا كالسليم فهي من الصيغ التي تدل على ملازمة وعلى اتصاف فهو حفيظ ويقول من خشي الرحمن يبقى إذن هو أواب وهو حفيظ وهو يخشى الرحمن ويخشى هنا بمعنى أنه يخاف من الله جل وعلا لعلمه بالله جل وعلا وهذا الخوف خوف محمود لأنه يؤدي إلى العمل وذلك من خشي الرحمن فهو خشى الله جل وعلا فطلب رحمته وهذا هو كمال الخوف أنه يكون مقرونا بالرجاء لا يكون خوفا محضا يؤدي إلى مرض أو إلى ذهاب عقل أو إلى غير ذلك فإنه ليس بممدوه حتى ولو كان من خوف الآخرة أو من خوف الله جل وعلا وأما الخوف المحمود هو الذي يقترن معه رجاء الرحمة من الله جل وعلا وذلك قال من خشى الرحمن يعني هو يخافه ويعلم أنه رحمن فيرجوه قال من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب منيب اي راجع خاضع لله جل وعلا قال ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام وهي دار السلام فسيدخلونها بسلام اي السلامه مصاحبه لهم لانهم زحزحوا عن النار وادخلوا الجنه هذا واحد كذلك ايضا ادخلوها بسلام اي تصاحبكم السلامه فيها فلا يزول نعيمها وليس فيها نصب ولا تعب ولا قدر ولا كدر كذلك ايضا ادخلوها بسلام اي ان الملائكه تتلقاهم بالسلام ويدخلونهم بعدما يسلمون عليهم والله جل وعلا اذا دخلوا سلم سلم الله جل وعلا عليهم ايضا على احد التفسيرين في ايه سوره ياسين سلام قولا من رب الرحيم قال دخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وهو يوم البقاء الذي لا فناء بعده لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد لهم ما يشاؤون أي من النعيم فمهما شاغوا فإنه يجد وهذه من متعة الجنة أن الإنسان مهما طلب فيها فإنه يجد ذلك مهما تشتهي نفسه قال ولدينا مزيد أي مزيد من النعيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لهم ما يشاؤون فيها ولا شك أنهم يشاؤون رؤية الله جل وعلا قال ولدينا مزيد وفسرت الزيادة كما في قول الذين أحسنوا الحسنى وزيادة بأنها رؤية الله جل وعلا ولذلك نقول أن الجنة كلمة الجنة في اللغة البستان نعم ولكن معناها الشرعي اعم فهي تشمل كل ما يتنعم الإنسان به يبقى كل ما يتنعم الإنسان به يبقى من الجنة فالجنة ليس معناها الأشجار والحور وكذا لا ابدا إنما معناها ايضا رؤية الله جل وعلا فإذا قال القائل اللهم إني أسألك الجنة أسأل الله لي ولكم والمسلمين الجنة اللهم إنا نسألك الجنة فمعناها أسألك كل ما في الجنة من نعيم ومن هذا النعيم رؤية الله جل وعلا ولذلك من قال اللهم إني لا أسألك طمعا في جنتك هذا جاهل لي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا ربكم لن حتى تدخلوا الجنة ولن تدخلوا الجنة حتى تموتوا إذا الإنسان لن يدخل جنة حتى يموت و فيموت فيدخل الجنه ولن يرى الله حتى يدخل الجنه فاذا قال لا طمعا مش في جنتك طب وبعدين متى ترى الله وانت لم تدخل الجنه يقول لن تروا ربكم حتى تدخلوا الجنه يبقى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم اهلكنا قبلهم من قرن اي يعني كم هنا للكثره ولذلك تسمى هنا كم الخبريه اي كثيرا ما اهلكنا قبلهم من الامم هم اشد منهم بطشا قوه فنقبوا في البلاد هل من محيص يعني ففت ففتشوا في البلاد لعلهم يجدون مهربا اين يذهبون هل من محيص المحيص بمعنى المهرب والملجا الذي او الحصن الذي يتحصنون به لا يجدون من قدر الله اذا وقع بهم قال ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول ان هذه الايه هي الايه التي تدل على سبيل الانتفاع بالقران ان في ذلك لذكرى لمن لمن يا رب قال لمن كان له قلب وليس معنى له قلب اي جارحه فكلنا لنا جارحه والكافر له هذه الجارحة ولماذا لا يضطع ذي الكافر لأن القلب هنا معناه قلب يعي فيفهم عن الله جل وعلا ليس أغلف وليس عليه طابع ولا ختم إنما هو يفهم عن الله جل وعلا كما قال تعالى أم لهم قلوب لا يفقهون بها بل له قلب يفقه به مراد الله جل وعلا نسال الله ان يفقهنا في دينه قال أو القى السمع وهو شهيد فالانتفاع بالآيات أن تلقي السمع ولذلك الكفر علموا ذلك أن القرآن له أثر بمجرد السماع ولذلك وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن لماذا لا تسمعوا؟ لأنهم لو سمعوا فعقلوا لاستجابوا لا أنا ما مش عايزين كده لا تسمعوا لهذا القران والغو فيه لعلكم تغلبون يعني التشغيب على سماع هذه الايات قال او القى السمع وهو شهيد شهيد يعني حاضر القلب حاضر الذهن كانه يشاهد الايات غير غافل فاذا سمعوا الايات بغفله هذا لا يستفيد منه المرء شيئا قراءه القران هزا كهز الشعر هذا لا يستفيد الإنسان منه إنما نزول الآيات مع رؤيتها بال... كأنها أمام عينك وانتفاع قلبك بها هذا الذي يؤثر ولذلك نحن نقرأ القرآن كثيرا لماذا لا نتاثر لماذا لا نتغير لأننا نقرأ القرآن ونحن لسنا فاهمين عن الله فيه شيء فلا نزداد بقراءته إلا حسنات من أجل القراءة النبي صلى الله عليه وسلم قال أن بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها فيؤجر إنما المقصد الأساس من القرآن هو قد فقده قد فقده وهو أن يعي ويفهم ويتدبر ويشاهد كأنه يعيش هذه الأجواء ويدخل فيها وهذا ما نحن مقصرون فيه ونسأل الله العافية ونسأل الله أن ينفعنا بكتابه وأن يجعله نورا في قلوبنا قال ولقد خلقنا السماوات والارض طبعا هذه الاله الماضيه ابن القيم يقول ان اثر الشيء انما يكون بثلاثه امور اولا ان تكون الاله ماضيه وان يكون الضارب الضارب قوي يعني يده قويه وان يكون الموضع قابل لذلك يبقى كم شرط ثلاث شروط ان تكون الاله ماضيه قاطعه وان يكون الضارب قوي يد قوية وان يكون المحل الذي سيضرب فيه قابل للايه لهذا الضرب اذا وجد الثلاثه تحقق الامر اذا فقدنا واحدا لم يتحقق الامر ولذلك لو ان لو ان الانسان القران هو الاله وهي ماضيه خلاص انتهينا من موضوع الاله انها مؤثره باذن الله جل وعلا طيب قدام يبقى المشكله في منطقتين الضارب والموضع القابل لو ان الضارب منتبه شهيد يلقي سمعه والمحل قابل له قلب سيقع القران ويؤثر ولذلك ترى ان العين تفيض والقلب يخشع والجلود تقشعر الا غير ذلك صحيح ولا لا أنا انا المفترض يعني ده لا يحدث ماشي يا شباب طبعا يعني انا عارف ان الغلق السماء وهو شهيد <تصفيق> طيب. طيب قال ولو خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب واللغوب بمعنى التعب اي ما اصابنا من تعب ولا نصب قال فاصبر على ما يقولون هنا تأتي الأوامر في نهاية هذه الصورة بالصبر لماذا لأنه في أول الصورة قال بل كذبوا بالحق فكذبوا بالله جل وعلا وكذبوا بكتابي وكذبوا برسولي وكذبوا بما جاءهم به من الآيات والبينات قال فاصبر ماذا تملك أنت أيها الداعية الصبر والصبر كما قلنا أنه رأس الأمر وأن بالصبر تتحقق الإيه اسال الله أن يفرغ علينا صبرا اللهم افرغ علينا صبرا ونعوذ بك من العجلة قال فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب يبقى نزه الله جل وعلا ثاكرا محمده قبل طلوع الشمس وقبل الغروب قبل طلوع الشمس يعني قبل أن تشرق وهذا الموضع ما بين الفجر والإيه أولاه يعني ما بين الفجر إلى الشروق وقبل الغروب قبل غروب الشمس أن هذه المواضيع مواضيع غفلة وإذا ذكر الإنسان ربه مسبحا إياه بحمده هذا يضفي على قلبه طمأنينة تجعله يأخذ وقودا للتعامل مع هذه الفئة المتمردة على شرع الله جل وعلا ودين وبيهنا لشيء أن الداعية إن لم يكن له زاد من العبادات القاصرة على نفسه لن يستطيع إكمال مشواره يبقى لابد لك من وقود داخلي يدفعك طيب الوقود تجيبه منين من الذكر كثره الذكر لله الاستعانة بالأعمال القلبية كالصبر والتوكل وال... لابد من هذه الأمور لأي إنسان يخوض العمل الدعوي وإلا سيفلس لانه هو سيصادم طيارات كبيره جدا اذا تعجل فمضى صبره وانقضى او نفد ولم يكن له زاد سيقع انما اذا كان هو هو نفسه مداوم على القران ومداوم على الذكر ومداوم على الصلاه نسال الله ذلك سيكون عنده امل في نصر الله جل وعلا وصبر على ذلك نعم وقيل وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها قيل أيضا المقصود به صلاة الفجر وصلاة العصر المهم ايا كانت تسبيح صلاء تسبيح مطلق فالمهم أنه بقربه وبتعبده لله جل وعلا يستطيع أن يصبر على ما يقولون ولقد نعلم إن أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين وهذا ما يؤصل للقول الاول ان هذه الايه كالاي الاخرى في سوره سوره ايه في سوره الحجر ان الايه موصله كهيا فاذا التسبيح الاقرب انه التسبيح بالمحامد غير مع إضافة في صورة الحجر أنت يؤلمك ما يقولون يؤلمك الهجوم عليك يؤلمك هذا الهجوم البشع ماذا تفعل ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون طب تعمل إيه ما الحل قال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين هذه مهمتك أنت قال ومن الليل فسبحه وأدبار السجود أي لو حملناها على الذكر واضحة طب لو حملناها على الصلوات تكون الصلاة بعد الصلاة النافلة بعد الصلوات المفروضة قال واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب أي حينما ينادي الملك بالنفخ في الصور وهي النفخة الثانية وطبعا من مكان قريب لأن الكل سيسمعه ومن قوتها ستكون مفزعة هذه الصيحة قال يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج انا نحن نحي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير يعني هم شغبوا في أول الصورة وعجبوا أنهم يعني إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قال أبداً ذلك حشر علينا يسير هذا أمر بسيط جدا ويسير جدا فهو رد على قولهم أيضا بعد بيان هذه الأمور التي بيانها الله جل وعلا قال نحن أعلم بما يقولون ونحن علم بما يقولون فيها يعني طمأنة للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله يعلم ما يقولون وفطمئن وفيها أيضا تهديد لهم لأن لازم ذلك أنه يعاقبهم على ما يقولون قل نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار أي أنت لست بمسيطر ومسلط عليهم لتجبرهم على الإيمان وما أنت عليهم بجبار وهذه أمور تريحك أنت كداعية لأن بعض الدعاء إلى الله إذا لم يستجب من أمامه لدعوته ينصرف هو صحيح فلا بد ان يضع في حسبانه انه ان عليك الا البلاغ طب والحل قال وما انت عليهم بجبار ما انت عليهم بمسيطر صح ان انت الا نذير مبين فانت مجرد تنذر وتبشر فقط ما عليك شيء اخر انما لن اجبرهم ولن اتسلط على ايمانهم قال وما انت عليهم بجبار وذلك يقول عز وجل في الايه قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر؟ فلنفسي ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ فلست أيضا بحفيظ عليكم حتى تؤمنوا إنما أنا مجرد أن أبلغكم وأتيكم بالبصائر فقط قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد يعني هذا اولى بالتذكير من غيره وليس معنى ذلك نفي التذكير عن الآخرين وإلى النبي صلى الله عليه وسلم علم ردودهم وما زال يعظهم ويذكرهم صلى الله عليه واله وسلم يقول سوره الذاريات يقول بسم الله الرحمن الرحيم عظم الله السميع العليم والذاريات ضروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدين واقع سوره الذاريات سوره مكيه في قول جميعي يعني كتب في القرآن المكي والمدني يبقى إذن كونها مكية أي القضايا ستتحدث عنها قضايا العقيدة قضايا الايمان بالله وبصفاته قضايا علاقة الإنسان مع ربه قضية البعث والنشور قضية القرآن وكيف تعامل معه الأمم السابقة وكيف كان جزاؤهم وكيف سيكون حال هؤلاء فعلوا مثل فعلهم هي نفس القضايا يعني تدك القلوب دكا لكي تفيق من غفلتها كل آيات القرآن المكي تريد أن تصل بهؤلاء المشركين وتصل بنا في حال الغفلة أيضا إلى مرحلة اليقظة انتبه تيقظ لما أنت قادم عليه نعم ولذلك ترون كل هذه الـ الـ هذا القسم يعني والذاريات يضرب فالحاملات يقرأ فالجاريات يصر فالمقسمات أمر إنما توعدون لصادق وإن الدين الجزاء لواقع واقع يعني يقول بعث ات وستجازون وهذا لا شك فيه فيقسم الله جل وعلا على وقوع البعث والجزاء وفي خاتمة الصورة يقول الله عز وجل فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون أيضا تذكير بالجزاء والبعث كأن أول الصورة وآخر الصورة قد ارتبط في التنز... النظارة بهذا الأمر المهم والكبير طيب يقول والذاريات ذرواء طبعا بعض أهل العلم يقول أن خلاصة هذه الصورة الفرار إلى الله،, إلى الله طريق العبودية الصادقة. أنت فر إلى الله جل وعلا. لأن الكل يدعوك إلى عبادة غير الله وإلى أن ترتبط بغير الله. لا فر إلى الله. لأنك إذا فررت فهذا هو طريق العبودية. وسياتي معنا تفسير هذه المسألة. قال وذاريات ذروة فالحاملات وقران. وذاريات ذروة قيل أن هذا قسم بالرياح. التي تذرو التراب قال فالحاملات وقرا أي الحاملات السحب التي تحمل الماء الغزير ولذلك قال إيه وقرا والوقر إنما يكون من حمل شيء ثقيل قال فالجاريات يسرى وهي السفن التي تجري في البحر بسهولة ويسر قال فالمقسمات أمرى هي الملائكة بالإجماع المقسمات دي لي استغفر الله ليس فيها إجمع. استغفر الله المقسمات الملائكة قال أمرا التي تقسم بحسب ما أمره الله جل وعلا به فتقسم الأرزاق بين العباد في كل ما يرزقهم الله جل وعلا به قال المقسم عليه إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع إنما توعدون أي من الحساب والجزاء لصادق اي حق لا مريت فيه وسيقع وان الدين الدين بمعنى الجزاء وهو يوم القيامه يوم الجزاء يوم الدين لا واقع الدين جيب بكم معنى في القران كلمه الدين طيب فتشوا عنها هذه انت تعد الدين فتشوا عنها وقولوا لا الدين لا انا عايز الدين اه ماشي كده قال وان الدين لواقع يعني إن وإن الدين لواقع معنى ان الجزاء واقع بهم ونازل بهم لا يتخلف عنهم لا محاله وقال بعض اهل العلم انه من الممكن وهذا القول الثاني في القسم ان هذه الاقسام كلها بالرياح يعني والذاريات ذرو الرياح فالحاملات واقرا أي الرياح حينما تحمل السحاب وهو محمل بالمطر فالجاريات يسرى تحمله إلى الموضع الذي أراد الله جل وعلا فالمقسمات أمر أن الرياح تضرب هذا السحاب فتقسمه وتوزعه في الأماكن التي أراد الله جل وعلا يبقى التفسير الأول على هذا التقسيم بعضهم قال طيب ما نخليها كلها يبقى قسم واحد والمعنى يعني ليس فيه تعارض وأيا كان يعني القسم بكذا أو كذا فهذا من اختلاف أو اختلاف الالاختلاف السائد في في التفسير يعني ليس من بابلي الاختلاف المتباين الذي لا نستطيع الجمع به طب اللي قال الرياح طب قال يقول ابن عشور في تفسيره ومن ومن رشاقة هذا التفسير اللي هو اختيار أن كلها الرياح قال ومن رشاقة هذا التفسير أن فيه مناسبة بين المقسم به والمقسم عليه فإن أحوال الرياح المذكورة هنا مبدأها نفخ مبدأ الرياح النفخ فتكوين فإحياء لأنها بتكون المطر وبتحمل السحاب قال نفخ فتكوين فإحياء وكذلك البعث مبدأه نفخ في الصور فالتئام أجساد الناس التي كانت معدومة ومتفرقة فتبث الأرواح فيها فإذا هم قيام ينظرون وقد يكون قوله امرا إشارة إلى ما يقابله في المثال من أسباب الحياة وهو الروح كما في قوله يسألونك عن الروح قل الروح من أمري ربي هذا جمع ابن عشور وهو يعني بيقول أن هذا من الرشاقة الايه هذا التفسير ان احنا نحمل ويكون هناك مناسبة بين النفخ وقيام الأجساد وبعدين البعث والمشور هي نفس مراحل تكون السحاب من الرياح النفخ أي وهي نفس الايه نعم نعم قال والسماء ذات الحبك والسماء ذات الحبك أي ذات الطرق وقيل ذات الحبك يعني ذات الجمال والحسن المنظر والزينة وقيل ذات الحبك أي الاشتداد والاستواء وخلقنا وجعلنا فوقكم سبعا شدادة قوية ورفع سمكها فهذه كله يدور حول معنى الحبك يبقى الطرق الخلق المحكم المتقن الشدة والاستواء والقوة الزينه والجمال كل هدف في السماء قال والسماء ذات الحبك وهنا يقسم بالسماء وهناك في صورة قف قبلها دعاهم إلى النظر إليها قال فلم ينظروا إلى السماء؟ فوقهم فيقول السماء ذات حبك كيف لا تنظرون قال إنكم لفي قول مختلف يعني قولكم في القرآن وفي محمد صلى الله عليه وسلم متناقض متعارض فترى يقولون القرآن سحر وترى يقولون شعر وترى يقولون محمد ساحر وترى يقولون شاعر عياذا بالله إلى غير ذلك اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال يؤفك عنه من افك أي يصرف عن الإيمان بالقرآن والنبي من صرف في علم الله جل وعلا لعلم الله أنه ليس محلا للهداية ولا قابلا لها قال قتل الخراصون قتل بمعنى لعن, لعن والخراصون الكذابون الذين قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن هذه الأقوال الشنيعة المختلفة قال الذين هم في غمرات ساهون في غمر يعني في جهل وضلال ساهون غافلون عن الآخرة وعما هم قادمون عليه يسألون أيان يوم الدين طبعا نقول دائما أن السؤال بأيان كما مر معنا في القيامة يسأل أيان يوم الدين السؤال بأيان ليس معناه عن الوقت ولكنه لاستبعاد الوقت لان الألف المدية في أيان شفتها؟ يعني ما يقولش أين يوم الدين ولا متى يوم الدين مع ان ايام بمعنى متى ولكن هو متى مستبعدا لها ولذلك اختار هذا اللفظ ايانا يوم الدين يا راجل حلنا اسمعوها كده فهذا نفس اللي قال كلام قال يوم الدين الدين بمعنى الجزاء الجزاء قال يومهم على النار يفتنون ويفتنون بمعنى يعذبون فالفتنه تاتي بمعاني واصلها هو تخليص الذهب من شوائبه ويقوم بادخاله في النار فيبقى ده اصلها ولذلك يفتنون هنا بمعنى يعذبون والفتنه تاتي بمعاني اخرى ايضا قال ذوقوا فتنتكم عذابكم هذا الذي كنتم به تستعجلون وقالوا ربنا عجل لنا كانوا بيستعجلوا به واخد بالك ان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجاره تستعجلوا لي قاله خلاص ده اللي كنتم كتب به تستعجلون ثم ثنى بذكر احوال المتقين قال ان المتقين في جنات وعيون بساتين وعيون جاريه اخذين ما اتاهم ربهم اي ما اعطاهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا يحسنون في الدنيا يحسنون في التعامل مع انفسهم ومع الله جل وعلا ومع الخلق إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون يعني لا ينامون إلا زمنا قليلا وبالأسحار هم يستغفرون. يستغفرون يطلبون المغفرة في وقت السحر وهو آخر أوقات الليل قال وفي أموالهم حق للسائل والمحروم في أموالهم حق لمن يسأل ولمن لا يسال تعففا فيحرم من العطاء فهم يتفقدونه بالعطاء يعني هم في ناس ما تسالش في ناس متعففه جدا هم يقولوا بقى لا إن يعني يعني هؤلاء الناس يبحثون ايضا عن المتعففين فيعطونهم ايضا وذا المحروم قال وفي الارض ايات للموقنين اي دلالات لمن اراد ان يوقن او ينتفع بها من ايقن قال وفي انفسكم هذه الايه ايضا في النفس افلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون اي في السماء قدر الله جل وعلا رزق العباد الديني والدنيوي وكذلك ايضا ما توعدون من الجزاء ايضا في الدنيا والاخره فكل هذا مكتوب عند الله جل وعلا في اللوح المحفوظ قال وفي السماء رزقكم وما توعدون طبعا بعض الناس بيفهم هذه الآية أنه لا يأخذ بالأسباب ولا يعمل ويقول رزقي سأتيني وهي كلمة حق أريد بها باطل أن الأرزاق قد تكون كتبت على أسباب فكل القصة اللي حكناها زمان أن راجل سمع الآية ديت فقال طب طبعا نشوف نجرب فدخل المسجد كده في أوضة كده في الجنب ودخل يصلي فدخل الجماعة بعقيقة في حد في المسجد لسه ابني مكلش قالوا مش شايفين حد يلا كلوا, كلوا فين أنا محدش قال لي ولا بتاع تاني يوم برضو عمل نفس الكلام تالت يوم لما دخلت العقيقه بقى والوليمة التالتة فهو بعيد كده فالرجل صاحب البتاع بيسأل في حد في المسجد لسه مكلش فقالوا لا ده ما فيش فهو قامت نحنع قالوا لا ده في حد بيصلي جوه في الاوضه فاجابوا تعالى فلان بقى أكله بتاعه فدخل على الشيخ وبيشرح نفسه الايه وفي السماء رزقكم وما قال له بس بشرط يتنحنح يا مولانا اتنحنح دي هي عندنا الاغذي بالايه خذ بالاسباب رجل يريد ولدا بدون نكاح ينفع خلاص مش هينفع لان الاسباب بنيت على ذلك ولذلك عد ميلاد وجود ادم عليه السلام او وجود المسيح عليه السلام ايه ومعجزه لانها خالفت الايه خلفه العادة التي اجراها الله جل وعلا فنخلي بالنا ان الدنيا بايه باسباب عايزين نكونوا كويسين في العلم يبقى تاخد بالاسباب اسباب المذاكره واسباب التحصيل و... ونفهم الدنيا ماشيه ازاي اسباب النصر يبقى ناخد بالاسباب اسباب كل شيء ناخد بالاسباب لان هذا مأمور به شرعا والقدح والاعتماد على الاسباب بالكليه قدح في التوحيد وترك الأسباب بالكلية قطعا في الشريعة دي كلام مين ها؟ فخلي بالك ان أنت مأمور بالاثنين مأمور ان أنت لا تعتمد على الأسباب تعتقد أنها سبب فقط ومأمور ايضا بأن تأخذ بالإيه بالسبب حتى تصل إلى المطلوب قال فورب السماء والأرض إنه لحق إنه لحق أي أن هذا البعث حق لا شك فيه كما أنكم تنطقون يعني يقول أن البعث يأتي دريت أو لم تدري كما أنك تنطق دريت أو لم تدري يعني حد يتصور هو إزاي بينطق بيعد يتخيل الحرف طالع منين وهيجي منين وريح فين وكيف ما بحصلش آه الله مستعان قال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين بدأت هنا القصة بذكر بعض الرسل مع أممهم السابقة فبدأ بإبراهيم عليه السلام للمناسبة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لأنه يقول لهم إبراهيم أنتم تعرفون وتعرفون قصته فالبدأة بها أوقع في ذهن السامع قال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما اخذ منها اهل العلم مشروعيه السلام من القادم على غيره يعني لو ما الدليل على انه يسن او يستحب القاء السلام من القادم على الموجود نقول اولا القران اذكره عليه فقالوا سلاما ومن السنه الاحاديث كثيره متواتره بفضل الله فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون قال سلام يقولون أن رده كان أفضل منهم لأن الرفع أقدم وأولى من النصب قالوا سلاما قال سلام قوم منكر فقالوا نرد رد بالأحسن ولذلك فيها مشروعية أن الإنسان إنما يرد السلام بمثله أو بأحسن منه لا موقع المحل العربي غير واحد ولذلك احنا بقول هنا رفع قال سلام فهنا رفع فالرفع هو الأصل هو مش هو اللي مش مش ان هو هو يزيد عليهم في, أو في لا هو هنا هرد بالأفضل مش موضوع الموقع العربي. زي ما تقول واحد السلام عليك يقول عليكم السلام ورحمه الله وضحت يعني هو زاد ماشي احنا بص عشان عشان توضح لك قوي انت قصدك انها كلمه واحده ولكن دي طريقه الاداء والرد كانت ابلغ منها ايضا زي بالظبط كده يعني من من الموضه ال, ال يعني التي اسال الله ان تزول من وسط طبعا الناس انه اذا سلم لم يقبل بوجهه على المسلم عليه ممكن السلام عليكم بس هو بيسلم بده ده وبص ده فبتسلم ايه بقى انما واحد سلم وأقبل هل هذا في السلام وفي اجره كغيره لا هي نفس الفكره طيب قال في نفسه قوم منكرون يعني هؤلاء قوم لا لا اعرفهم قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فراغ تدل على السرعة وأنهم فلت منهم دون أن يشعروا يعني, يعني كأنه ذهب سريعا جدا ومال إلى أهله فجاء بعجل سمين وهذا فيه دلالة على أن الإنسان لا يحوج الضيف إلى الطلب يعني هو يعجل القرى بسرعة يعني بعض الناس يقول له يقول له طيب انت تعشيت اجيب لك عشاء انت لو هديب جيبه خلاص يعني ما ما تعودش نفسك المماطله بمثل هذا الكلام هتجيب تفضل ليه نفسه ياكل ملوش نفس يقول له جزاك الله خير واجرت ان شاء الله ما فيش حاجه خلاص هات مية ميه شاي هات اي حاجه انما ايه اتعشى كواحد من البخلاء كان يقول له واحد اللعج اللي جايله ده يقول له انت اكلت يقول له اه يقول له لو ما كنتش كلت كنت عشيتك عشو ما تحلمش طب هتشرب ولا اي حاجه ولا اي بتاع لا ما فيش طب لو بقى قال له لا ما اكلتش يقول له انت لو كنت اكلت عندي مشروب بعد الاكل رهيب جدا طب انا كده لا اكل ولا كده شارب يعني فهنا تعجيل القرى فجاء التي تدل على الترتيب والايه والسرعه فجاء جاء بعجل سمين وفي الايه الثانيه بعجل حنيس طب تخيل السرعه يعني ذهب فاتى بعجل ذبحه وشواه وقدمه اليهم ده ايه السرعه والجمال ده بقى ايوه على طول ودي كانت امهاتنا زمان يعني صلى ان يحفظ الباقيات ويرحم التي متنا السرعه صح هات ام فلان عشا تلاقي العشا متوظف في دقيقتين لا تعنيك ولا تبكيك طب اجيب ايه طب أبعت اجيب كذا يا سته هات اللي تجيبين يعني مش عايزين ايه الكلكعه اليامه دي في في المسائل دي بتخلي المسائل دي تفقد روحها اصلا انما انت لو رحت مساله الارياف الى الان الامر بسيط تعدي على الناس كده قاعدين تحت شجرة في غيط بتاع اقعد والله لا تاكل يقوم قاعد واكل جبنه وسريس وبتاع والامر كده ايه وان فوزت لا الارواح بترتفع بدون لا اكل ايه انما الروح بترتفع مش مساله بقى طب وهقدم له ايه وما كنتش تقول له. فاحنا التعجيل بالقرن، الإصرار به، تقديمه إليهم فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم يعني وضعه في موضع يستطيعون أن يتناولوه جميعا فقال قال ألا تأكلون؟ وهذا فيه طلطف أيضاً، هو ورائد يهم لا تصل إليه. طب مسكتين لي، لا تتحط يبدوا، فقال ألا تأكلون؟ يعني كأنه بيستفتح عليهم. واخد بالك مش واحد باي ب. بيكلمه بغلظه وبتاع يعني اذكر ان احد اخواننا كان في جنازه في بلد بعيد يعني فالراجل طول موعي يقول له كل ده البط ده انا اللي مربيه في البيت ما بياكلش حاجه من بره والباميه ده انا زارعها في الغيط مش عارف ايه مش هتلاقي زيها و... يعني عم انت خلاص انا شبعت فقال تاكل بيستفتح يعني بيقول له والله يعني يشرفنا ان انت تاكل عندنا وبتاع تعال فتلاقي الواحد شبع من قبل ما إيه في المسأل بقول كده لا إيه ولا إيه ولا غديني يعني هو الملاقى فعلا وحسن الضيافة عليها عام أكبر العوامل قال فأوجس منهم خيفة لأنهم لم يقبلوا قراه فاذا يبقى في مشكلة فأوجس بمعنى أنه مر خاطر قلبي عليه بأنه خاف منهم لماذا لا يأكلون قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم وبشروه بغلام عليم وهو إسحاق عليه السلام وطبعا إبراهيم كان مع صرة وكانت أجمل نساء العالمين وكانت لا تلد إلى أن بلغت كما تعلمون السن الكبير فأقبلت امراته في صرة يعني أقبلت وهي تصيح لأن الصر إما أنها مأخوزة من صرير الباب يعني لها صوت صر فسكت وجهها أنت أعرف الحريم لما تعمل كده فسكت وجهه وليس هذا من الاعتراض ولا الثخط إنما هو أمر فجائي كما كان نبي صلى الله عليه وسلم إذا حزنه أحزنه شيء جذب لحيته صلى الله عليه وسلم وصلنا ولقيت هنا وان شاء الله ن... نكمل يعني ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان